أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك تكرم الملك وتستندينا ليغفر ما تقدم من ذنبك وما اذكر وَإِنَّ مِن نُّبُوَّتِهِ عَلَيْكَ وَاهْدِيَتَ كِتَابًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يُكَذِّبُ اللَّهَ نَكِرًا عَظِيمًا قُلْ إِنَّهُ لَسْتَ تَمْلِكُ لِنَفْسِكَ مِن نَّفْسٍ وَلَا تَمْلِكُ لِمَا تُؤْتِي مِنَ الْإِيمَانِ وَلَا تَمْلِكُ لِمَا تَأْخُذُ ييد قلَ المؤنا المؤمناتِ جّاتين س من كحها الأهار وقال فيهاقالالدين فيهوكّهم قاتين قذقه د كلنا لَّ ق المنااف قنا المنااق قات المشيكين المكث ق المشيكين وال المشركات عليهم الله عليهم مصيرا. قُلْ عَلَيْهِمْ جَاءَ لَكُمْ كِتَابٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَقُلْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ بتؤمنوا لله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتصبحوه بكرتا وأسيلا إن الذين يضعونك إنما يضعون الله يد الله لك وقالبيهم ومن نتفه فإنما ينقذ على نكت. وَمَنْ آلَ تَاهَمَ عَهِدَ عَلَيْهِمْ لَا تَكُنْ لَهُ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي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 يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ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 وَمَيتَ وََّ يُعَّبِه عَذااب أَليمَا لََدْ رَضِيَ اللهَّهُ عَن المُؤمنِنينَ إِذ يُبائعونكَ تحتَ الشَّجرَ فَعَمَ ماَا فيِي قُلوبِهِم فَآزَلَ السَّكينَةَ عَلَيهِم وَأَثَابَهُم فَتحَ قَرباَا وَمَ غانمَ كَثَةَ يأخذونهاَا وَكانَ اللهَّهُ عزيِيزًا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 يتبديلا وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا اي بلغ محله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 لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ مُحَلِّقِينَ رؤوسكم ومقصرين لا وَمُقَصِّرِينَ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله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 ان اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوى فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغض به مل